والله ستبيت في القبر وحدك وسيباشر التراب خدك وستنعش الديدان لحمك وعظمك وسترقى ربنا عملك فاعتبر بم مات قبلك وربي ستندم وربي ستندم على تفريطك في صلواتك, في صلواتك وستندم على ضياع أ و ق ا ت ك م ولن ينفعك الندم أ و ل م ن ع م ل ك م ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فمال ل ظ ا ل م ي ن من نصير تزود من الذي لا بد منه م ل إ ن الموت ميقات العباد وطب مهما جنيت و أ ن ت حي وكن متنبفا قبل الرقاد ستندم س ت ن د اذا رحلت بغير زاد فستشقى عندما يناديك ا ل م ل ا د والله لو علم أ ه ل ا ل ع ا ف ي ة ما ت و م ن ت ه القبور من ا ل أ ن س ا ب الباليه لجدوا واجتهدوا في أ ي ا م ه م ا ل غ ا ل ي ة خوفا ليوم تتقلب فيه القلوب و ا ل أ ب ص ا ر تنبهت قبل الموت إ ن كنت تعقلك فعمى قليل للمقابر تحمل أ ل ي س هذا هو حالنا وحال أ ك ث ر ن ا نوم ع ل الصلوات وتجرؤ على المعاصي والمنكرات هل أ ن ت راض عن حالك وهل أ ن ت مستعد للموت لو أ ت ا ك اليوم يا غافلا ت ت م ا د ى اتقوا الله عباد الله و ا ع ت ب ر و ا بمن ن ظ ى من القرون وانقضى واخشوا م ف ا ج ع ة القضى والله واقسم بالله من حمل نعشا اليوم س ي أ ت ي يوم ويحمل ه على ا ل أ ك ث ر ومن دخل المقبره زائرا سيدخل يوما ولن يخرج منها اسال أ ل م ق المقابر ب ر عن سكانها س ا أ ا ل عن سكانها يا مسكين يغلق عليك حسبتم ان هذا انما خلقنات المقابر فانهض بساطة المقابر حسبتم تارك عن قبل وفل على ترجعون ا م ا ع ه ك ن اخوكم يسرا ل ل ه م ث ب ت و عند الشواذ ق ا